والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون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 أني معكم من المتربيين أم تأمرهم أحلمهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوّلَه بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون